وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتُم مُّرْسَلِينَ قُل كَفَى اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَن عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لام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 الذين يستخبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ظلام بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بنسان قومه ليبين لهم ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا